بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إ ذ ا وقب ومن شر ن ف ا ث ا ت في العقد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد